Bismillahirrahmanirrahim والإمام المسلم يذكر في أول صحيح حديث الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل عبد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر حدثت لأبي عمر وقتاب الله عنه أنه قال وذكر حديث جبريل أطول أول ما قال في القدر بالقصر يعني قولا معيما قولا فاسدا قولا غير صائب معبد الجهل ومعبد الجهل ظهر في أواخر عهد الصحاب ومن رحمة الله تعالى أن جميع الفرق والطواف البدعية ظهر إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإما في عهد الصحابة الكرام حتى نتعلم كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصرف الصحابة مع هؤلاء المبتدعة ليكون تصرفنا على هذين آآ آه معدد الجوني أنكر القدر بمعنى قال أنه ما فيش حاجة اسمها علم بالقدر إنما الأمر ألف يعني إيه لا يعلمه يعني انت واحد مثلا عاق الوالدين ويجي ساجوان يقول لك عم الشيخ ابويا ما بصليش عشان تقول له بالله <تصفيق> يا عسته وبصير بالدين وبيقع الجامعه دول والجامعه دول خلاص و هو لسه ما دخلش في في الصلاه لكن هو بيحضر بيخبرك بيوكي تعرف على طول ان الاسئله السؤال ده قبل ما يسال السؤال هو اعرب عن نيته انت بتفرش لي الفرشه دي ليه عشان اقوم زي ما انت عايز وبعدين يقول لك اصل خلاص بقى ايه لبتها جاء لكن شوف الناس المحترمين بيسالوا عن الناس اوساخ زباله كفار امال ايه نعرف قدامنا ناس يا معقول الكلام ما تتعذبوا العلم ان ترقيه العلم اللي انتحاسوا عنه يعني في أي مكان بأي وذكروا من شأنهم وعد ذكروا من شأنهم دياً يعني يحتر أحدنا صلاة وإلى صلاة وقيامنا قيام وذكروا من شأنهم بقى رفع أما فيهم حتة صغيرة غير أنهم يقولون أن لا قدر وَأَنَا الْعَمَرَ بس إِيه الْعَمَرَ إِيه الْعَمَرَ لا عرض فيه من نفسي من السائل ما بيشكبش فيه أمي بيسأل ابن عمر قال إيه قال له فإذا لقيت أولئك الناس الكرمين المقاطين دول الطيبين اللي يريهم إن إنت بيتمتع فيهم فأخبرهم أنني اللي هو من جواب عمر بريء منه وأنه مرآب منه والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أعده مثل أعد الله يعني في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن للقضاء يبقى اللي هما بيقولوا ده طاعنا في ايه؟ شك الله يبقى كل الأول قول النفاة اللي هما نفوا علم الله المسبك بما سيكون كائن ومن كان وقالوا إنه لا يعلم شيئا عن أمر العباد إلا بعد وقوع الشيء أحصاء الله ونسوا إذا كانهم أنكروا صفة العلم لله هو تعذيب لهم على فعله لا على أفعاله وإلا ذلك تعذيب الطويل على طوله والفصيل على قصره والأزود على سواده وأنفك بكأنه نسى بذورا إلى الله تعالى أنه قرأ العباد وجبره على أفعالهم التي يحاسبهم دي فيها الله سبحانه وتعالى لم يجبر الإنسان فيما يحاسبه عليه الحاجة التي تحساب تكلفك به وتكون على علم وقاصد مختار بلا إكرام أما ما كان على وجه الجبري أو الإكرام كان فلان ابن فلان ما لك وربك يخلقه ما يشاء ويختار ما كان لهم فإذا لم يكن لك الخير في مسألة فلا سؤال ولا عتاب ولا عذاب ولا تكليف كأن تكون ابن فلان أو فلانا تكون طويل أو قصير أو أمحي أو أصمر أو دون كأن تكون جبلت عليها لا تكليفة فيها التكليف ما كان اولا بعد البنوغ مع كمال العقل يعني لا يكلف الا كل بالغ عافل مدرك فاهم قاصر غير مكرهب ولا عاد يعني التكليف قبل البلوغ لا تكليف ولا سؤال ثم لا تكليف إلا بما تفهموا لا يكلف الله نفسا الا اسعا لا تخيف قابل بالرغم الحكم وفات الرسول ان لا بد من العلم لا من القصد لا من الفهم فلو فعل شيئا بغير فهم فإن الله عز وجل ذلك الرجل الذي كان يسوره في السحراء ثم تقض ناقة التي عليها طعامه وشرامه فلما نام وقام فلم يجدها قال أموت تحت الشدع التي كنت عندها فبينما هو نائم فاسلم انه يموت على هذه الحال وجد حبل ناقته يتدلى فوق راسه فقام وامسك بعنق دابته شاكرا ربه قائلا اللهم انت عبدي وانا ربك اخطئ من شتكي فا لما واحد يقول انا رب عبدي كفر جوع مفيش في حد تعود لكن لما قالها غير قاصد على سبيل الخطأ الله سبحانه وتعالى أنه عتد عليها وصحاها له وقبلها الصحيح علم أنه يقصد أنت ربي وأنا عبده ناصيتي بيده ماضل في حكمه عدل في قضاءه فصححها له وقرناه يبقى اللي يدعي هذا جاهد اللي بكذب يرسل تكذب الرحمن اللي بكذب القرآن تكدو الرحمن نسبة الإلمانيين في الدنيا كان ونسبة الع Hubble والنصارى في الدنيا كان ونسبة أم مشركين وأم باد الأصلام وأم باد الشيرسين السينما وأم باد الكاب المال وأم في وكذاب الشرطه والكلام ده كان وان توفي اكثر من في الارض يظهر لك سبيل الابن ااا انا أخصر إن اكثر نو من معنى وارد محتمل لانه مش ممكن واحد مسلم عنده دعوه ايمان يقول دع على على السميل التهكم او السخرية او شيء الهاتف ايه ولذلك لابد احنا ربنا عايشي نكون نطقين في فكرة ما نفهم هو يوصد ايه او المغزم هو راح الكريم كانت لاتة يعني مثلا فيه كلمات ممكن واحد يقوله على ربك ينزله ونقوله انت كده يعني قتل ونتد وتضرب ايشين جاندة علشان نفصلي كلام الزفر اللي القادر بتاعتها. مع انه بيمدح ربنا لا مش عارف لا اللي يقول ربنا لو نزل من مش عامل ده كفر طبعا لا انا ضد الموضوع ده لكن علشان الكلمه هذه ممكن لها احتمال ومش علشان فران قالها او انها لا لكن احنا انت مصطفى ان احنا نقول ان الراجل ده قالها قصده كده يبقى تكون في بعضنا فيه الوظهر لكن هو ممكن يقولها على اعتبار أنه فيه إيمان في يوم فيه نصارى فيه نبوس فيه كتير فيعني إيه وبعدين هما بسا يقصد يقول الله إذا كان ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى يعني تجاهل ربنا الاعلى وقال على نفسه جيد ولما جئ جي من النتائج بقت النتائج بتاعدي من, من تسعة يا سلام. يعني النسبة دي لو جاءت تأمينها على ربنا في المتعين والموحدين مش هتبقى موجودة. بس. فاويش؟ ايه؟ دي, دي والله هو أحب ما هو أحب. مش هو اللي حوض ربنا للحق حانته. هو الله يجلش أنه نفسه. ايوة ربنا. بده مشتفاع عنه يعني. ايوة ربنا مشتفاع. حق حق. بس هو باب من الحق عشان ما نمش علينا ان احنا قلنا ده يعني كان الكلام كده ال اللي قام هذا ان الله سبحانه وتعالى اا اقامه العظم لابني وزالك كان بعض المتصوفه وجماعه الدراويش كده لما في الموالد بتاعت الراجل اللي نادي من عند ابليس لما تقابلس من ابليس نقول له فعل الله وتحسيسه اذا هم كده بيجربوا ابليس وبيتاهموا ربنا عايزك برضو بيبرعوا فرعون وهرمون وقارون وسائل الوصال واللي اتخسف لهم واللي اتلعنوا واللي طلبوا رحمهم ذلك واللي كذب وبينقوا لهم على نبيل على الله تعالى الله القديم منهم كذب لذلك قال بعضهم ما يفعل العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي ألقاهوا في اليمني مكتوفا وقال لهم إياك إياك أن تبتل بالمائز يعني بقوله أن أنت مرم ومنت ما فيش هنا وقال آخر قفح الله دعاني وسد الباب عني فأنهل دخولي سبيل مين لي قضيته دعاني أنت على أبن وسد الباب في كل فأنا إلى دخولي سبيب أعرفتهم بدا ما هو أني بلعني بينوا فقد شاعد بالشام صورة فتية على لسان بعض اليهور فبعهم الله بيقول ايه بيقول ايا علماء الدين ذم دينكم تحير بأوضع حجته إذا ما قضى بي بكفر بزعمكم ولم يرضيه مني فما وجه حينته دعالي وسد الباب عني فهن إلى دفول سبيل بينولي قضيته قضى بضلالي ثم قال أرض بالقضى فهذا راض بالذي فيه شخوتي فإن كنت بالمغضية يا قوم روضية فأرضي إذا يرضى لشؤم وقال لي رضوان مجلس رضوان السيد وقد حرك جنوني على كشف حيرتي يعني هو عايز يقول فعله ده سو تقدير وسوء قله وان هو اللي عامل في كده هو قال تعالى ولما رحت كان مرمغله وانه مسكنه طبعا نبدو عليه وقيل قدر ربه كفر الكافرين ولم يكن ليرضعه تكليفا لدى كل ملتك قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله مدي عنكم ولا يرضى الحباد الكفر وإن تشكروا يرضى يعني الله سبحانه وتعالى ترك الأمر لاختيار العبد وليعلم العبد أن اختياره لا يخرج على اختيار الملك وشعر هو بعمل كده وبقى الأمر فرضى ولو شاء ربك لآمن من في كلهم جديد ما المسألة إيه؟ شاء الله تعالى أن يمكن العبد مما يريد وقل الحق لربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقفر طيب هو شاء له أن يفعل ما يشاء فإن فعل الكفر إن تكفره فإن الله غليل عنه لن يزيد كفر الكافر عند ربه إلا محقا ولم ينقص من ملج ربه شيئا إذن إن تكفروا غيروا لغنيوا لغنيوا لغنيوا لكن الله على أنغى لأنه بيكفر. يعني لا يؤمن يؤمن ولا يكفر كافر إلا بمشيئته وقدر لأنه شاء أن يكره الناس حتى يكونوا منهم فهذه معدة الله ترى مصطط للعالمين يأكل منها البر والفاجر لو حرم الله تعالى الكافرة من متأ الدنيا بسبب كفره لَكَانَ فِي ذَلِكَ إِرْغَامًا لَهُ عَلَى الْإِيمَانِ يعني لو يكفر في يوم من ليه لكذا؟ مش قادر يتنفس ليه؟ عشان كافر طب يشرف موش قادر يبدأ ليه؟ عشان كافر موش قادر يناب ليه؟ عشان كافر موش لقي حاجة خلص يمسها ولا يسكنها عشان كافر طب يعمل ليه يا حمدني؟ عايز أكل واشرب أنا وعايز بليه؟ أشهد إلي الله محمد رسول الله كل قوة متع وكاذب إيه وعاقبت تحمل منع. فلو منع الكاف المتعددنيا الكفرية لكان في ذلك الروم اللهم على الإمام ولو منع المؤمنة المتعددنيا من اكتفاءا من عين الأخرة لكان في ذلك الروم اللهم على الكفر لكن الله تعالى بسط المائدة وهو يعلم أنه يعلم الإيمان سيشكره رئمة ربية وأن الكفر والذين كفر وتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعان والنم خلق إذ إن تكفروا فإن الله أميرنا الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم إذا علمت أن لا يرضى لك أن تكفر فرجع ولا تنسي للأرض حينما تقع الكفر إلى ربك لأن الله تعالى لا يمضى لعباده الكفر نهى خلقه عما أراد وقوعه وإن فاذه والملك بلّى عبجة فنرضي قضاء رب حكماً وإنما كراهتنا مصروفة للخطيئة شهد من عليه وإنه أخذوا من هذا رد على كل بليه يقول لغاه يعني كان بيقول إنه أنا بذن الدين لإنه تحيط الله تعالى أقول ولو شاء الله ما أشرب وما جعلناك عليهم حفيظا وما عند عليهم بوكير إذن إذا أشرح الله تعالى هو الذي ترك له أن يتعلم وأن يعبد أو يشعر وألم أن يحسب بالأكل ولو شاء الله ما أشرح وقال ما كذلك جعلنا بكل نبي عدوى شياطين الإنس والجنف يرحي بعضهم إلى بعض ذخرف القول المرورة فلو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفتر وقال سبحانه إن تكفروا فإن الله ينعيد ولا ينظر إلى الكفر إن تشكروا ينظروا وقال عيده سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو لا هدف أجمع قضية الهداة والضلال هذه قضية لا بد أن يعلم العام أن الله تعالى ترك له الاستيام حتى يحاسبه إما له وإما عليه وقل الحق ربكم فمن شاء فلإمن ومن شاء فليقف مشيئة العبد لا تغضي مشيئة الرب لولا أن الله تعالى مكّنه بذلك ما فعل ولولا أن الله تعالى يترك العاصي يعصي ما فعل لكن الله تعالى أراد أن لا يجب أهل لا على ولا أهل المعصية على المعصية حتى إذا نعم أهل الجنة نعمه بيمانين وأمانين وإذا عذب أهل النار عذبه وهو سبحانه لا ينظم أحد أقام عليهم الحدة فطره على التوحيد أرسل إليهم الرسل أنزل عليهم الكتب يصيبهم بالمصائب حتى يرجعوا إليه ويندموا على سوء فعلهم يرهوا الآيات في الدنيا حتى يتعلموا وفهموا ثم إذا لم يتعلموا من هذا تعلموا من تلك فلا لا ينبغي لهم أن يكفروا وقد دعوا إلى الإيمان قد حفظ الله تعالى الإيمان في قلوبه وقد زين لهم الإيمان في قلوبه وقعوا إليهم الكفرة والفسوق على يبقى اللي بيكفر ده تخطى حواجز عدة دي المساله ان هو ايه يعني كفر زله او خطا او زي ما ذكرنا اا ذكرنا قصه الاسرائيليين مش كده اللي هو اللي عمل المعصيه 40 سنه ثم صعدا يبقى المساله هناك الله تعالى في حديث أبن الأسود الدعلي الذي أخرجه المسلم قال قال لي أخ إمران ابن الحسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويبتحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به إما أتغبين بيوم وثبتت الحكمة عليه السؤال جاء مبتضاف الناس يجب أن يعني ليه؟ عمل أهل الإيمان عمل الطاعة عمل الناصية عمل الكفر الناس بيعملهم تفتكر العمل أنهم ماشيين فيه ده شيء فضي عليهم ومضى أمرهم من القدر وسبق ذلك ولا هم أحرار في اللي بغلوه ما مش مقيدين ولا محكمين بالأمر السابق اللي ما لهمش فيه مخرج ولا شيء بيسالوا قال ان شيء قضى عليه ان ما قضى عليه طبعا احنا بننبه الايه بالقدر وكل شيء كتب كل شيء جاي من الله كتب وشاء الله تعالى واذا وقع فهو ده قدر فلان القراني لي عمران ان القصير السؤال ده قال له ان شيء من الخطا فقال افلا يكون ظلما كلمه نفسها قال ففزعت من ذلك فزع شديد ظلم لمين لله انا تبتوني. انت فايل ان انت بتقوله يعني حتى لو انت عايز تسافر في شيء قلت ازاي تسافر ليه لانه ربي الله ربي لا يغلبك انت مش فايل وكنت كل شيء حق الله وملكه يد. فلا يُسألوا عما يفعل وهم يُسألوا دي بقى بقى. بقى بقى. أن الغناب أقفى القلبة بعدش يتكلمها بها طلب أنه هو فهم وقاصر وبيتهم الملك بهذا إذا عقلك إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نفس السؤال لم سألتم سألوه أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويبدأون فيه شيء قضي عليهم ومضى من قدر قد سنع أو فيما يستقبلون به مما أتاهم بي وثبتت الحدة عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم إنما صامت اللباء في ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها يبقى النفس مهيئة لهذا وذا من اللي أنك بقى أنك ربنا مقدر عليه أنك من أهل الضلال أو الشقراء أو المنصية ومن اللي ألقى في روحك أن الله لا يغفر لك وأنك من أهل الوحيد وأنك كذا وكذا وكذا؟ لذلك القرآن القرآن يرد ما في النفس وهنا قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحزن فسمى السره للرسل وأما من مكل وكذب بالحزن فسمى السره للرسل يبقى هنا مسألة لا بد للعبد أن يتأملها لا ينبغي أن يركي الأمر على لأن الله تعالى ليس من الظلام والله تعالى لا يغضر الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يغضر في قول الله تعالى إن الله يحكم ما يريد وقوله تعالى وعلمه أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمل لا ولكن الله عقب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرّ إليكم الكفر والفزوقة والعسيان إذن الله تعالى أنهما في النفس فجران وتقلح وحبّم إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرّ إليكم الكفر والفزوقة إنت دلوقت أن أبتك لأفسق بها نفسك تروعي لأرم ولو النبي محمد موجود صلى الله عليه وسلم نفسك وتتعود باليديه وتبيعه وتسال عن نفسك فيه وتطيعه جعل في قلب الإنسان محبة لهذا الدين محبة وتقدم للأنبياء محبة وتقدم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم هناك مخالفات لكن مع قبيح المخالفة يقول لك والله أنا نفسي يعني أتلاقي واحد مثلاً ما يسميه مساعدة بيه تقول له كان أنك والله نفسي يعني هو عارف الحكم الشرع حتى لو غالبت وقال لك أنا السجيل مش حرام السجيل مكروه الناس يعني مش اكتفى انه بيدمر صحته ده عامل كمال فاق مفتي عامل كمال فاق مفتي طب يا اخي ده ربنا لما ذكر الكبائل والمحرمان في سورة الاسراء قال كل ذلك كان سيئه عندك يبقى مين من العلم المقرود؟ مش قرار المقرودة لو إنا كلمة عنه هذه الفقهة له حب لو كلمة عنه في الشرق له حب فينبلي أن تميز بين بيثي يا رب هل هذا مبتوب عن عبد النور؟ سمت عليه كذا <تصفيق> ولم رضوا عنه أساسي دعائم كل هذه أمور مقدّة إِنْ دَعَ رُدَّ كَدَا وَإِنْ لَنْ يَبْلُوا كَدَا إِنْ وَاصِلَ مع إِمَامُهُ كَدَا وَإِنْ لَنْ يَوَصَلْ مع إِمَامُهُ كَدَا إِنْ إِنْ الأشياء التي يقال في المسا عزان كما قلنا المرة فاتت إِنْ لَحَبَأَ نِنْ سَأَلَوْهُ هَلْتَ إِيهِ وَأَنْ لَنْ سَطَلَوْهُ ولا يرد القدر إلا القدر ودعاه من القدر يبقى أهل الكفر أهل الضلال الذين نسبوا الجبرة لله تعالى أساءوا أيما قساء قال بعضهم وقد ذكر له من يخاف له ومن يخاف في إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيروا يعني لا يفسد بنات منه خضر خضر إنه أدب أشوف الكفر إنه أدب كفر كفر, كفر وقال بعضهم وقد صعد يوماً على سطح دار النبو فأشرف على غلال النبو يفجر بجانية فنزل وأخذهم أن يضع راقبهم فقال الغلم الغلم عارف الذي كم أتوب ومسائل قدر القدر عنده مسائل مفلوتة فقال إن الخضاء والخضر لم يدعان حتى فعل ذلك فقال لعلمك بالخضاء والخضر أحب إلي من كل شيء أن تحر لوجه <تصفيق> آه رحي شوف معتوه ورأى آخر يفجر من رأته الضرد ما أعجب جارية من فقال ده لياخذها رفهما فакبر اضرب المره وهو يقول وهي تقول القضاء والقدر فقال يا تجدوا تجدين التجدين وتتجدين لمثل هذا فقال تركت السنه واخذت بمذهب ابن عباس اللي هو ايه تفويض فخلاه القدر قبرت ابن السنة سنة المعتيدة خطب ماذا ابن عباس فتلبى ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال يولا أنت مضلان <تصفيق> <تصفيق> ورأى آخر رجلا يفزر بمرأة فقال ما هذا فقالت هذا قال الله قدم فقال الخير فيما قضى الله فلقب الخير فيما قضى الله وكان إذا دعي به غضب عرف أنه يعني بس لا نشوف الرد وقيل لبعض هؤلاء ليس هو يقول ولا يرضى لعبابه الكفر فقال دعنا من هذا رضيه وأحبه وأرانه وما أفسد بغير ولقد بلغ بعضهم في ذلك حتى قام القدر عذر لجميع العصاة وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا وردنا أتيناكم نهودكم وتذنبون فنأتيكم فنعتذوا لأن سبب وبلغ بعض هؤلاء أن أليا مره من قبل ان هواه فقال موسى انكم لقد ضرك من مركم فقيل لمن الرغم فقال الشيطان والنفس الامار بالسوء والاماني فقال هذا القائل كان علي قنريا والا فالله امره وفعل به النفع واوراد تلك القاول اجتمع جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا خدر فجرى ذكر الهدود وقوله وجدتها وقومها يزددون من الشمس من نون الله وذين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يعتدون فقال كان الهدود قدريا أضاف العمل إليهم والتزيين إلى الشيطان وجميع ذلك فعله وسئل بعض هؤلاء قول ليت على الإبليس قال يا إبليس ما منعك بيدي أستكبرت أن كنت من العالم أيمنعه ثم يسأله ما منعه قال لعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه الشاهد في أقول كثير جدا المقصد من ذكر هذا الكفر. إنه أولاً ناقل الكفر ليس بكافر ما لا نعتقد وكمان عشان تعرف العقيدة دي كم أثرت في الناس تأثيراً سيئاً يعني لما قالوا إن ده ممكن يكون على سبيل السيزاء والسيزاء كفر برد حتى هما لو يقول الكلمة على سبيل السيزاء ليس الاتقاد كفر قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شكراً عليكم قال فعل ذلك بهم من غير دم الجنوب بل ابتدأهم بالكفر ثم عليه وليس الآيبة يعني حتى لما يسأل من قبل ناس اداعوا طب الايه كذب يفتروا الكذب على الله ويقولوا ان ما لهاش قال بعد هؤلاء وقد رو فقال ان كنت عاصيا لامر فانا مطيع لاراده ده مشروع عند الناس يقول لك اقامك عباد فيما اره يعني في قوله تعالى اما اما اما اما اما قضا لو ان ترى حكم يبقى كل اللي بيعجبك شيء هو ده قضاك كلها تعمل الايام يبقى زي ما اكتب وعدت وود ما اتصرم ولا ما اتحجر ولا ما الشمس ولا ما القمر ولا ما النجم ولا ما الوالي ولا ما المطر انما قضى ربك امر ربك وَأَمَرَ رَبُّكَ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا الْوُقُوفَ فَتَأْتِيَ كُلُّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ إِلَى رَصِيدِ الْقِدِّ كَمَا دَعَاكُمْ دَعُوهُ طَرِيقًا هَدَى وَطَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الْوَلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ وعنائي او إذائي واستكبار واجتماع السدود فأخذ الجماعه للعمونه ويزنون وقال الى متى هذا اللوم من هذا شيء من أضلهم أمامه تشهد لهم لذا هو من فإذا كان الفريق الأول نسب إلى والي تعالى أنه لا يعلم والفريق التالي نسب إلى والي تعالى أنه أجبرهم وقعهم وأمرهم بذلك وإلى الفريقين على كفر وعلى ضلال مبين أما عقيدة أهل السنة فاتوا السبان بعد ذكر أهل المفدى والفرق الضلة حتى نتبين طريق أهل السنة والجماعة ها في سؤال كان سؤال طيب بيقول في بعض الكتب نظر هذه الأفراظ شاءت قدرة الله أو تدرير قدرة الله أو شاءت حكمة الله طمع هذه الكلمات فاسدة لا تصح المشيئة للذات إزاي تجعل المشيئة للكدرة يبدأ حنيت كنيف فما ير الخطا ما تكون شاءت اراده الله او شاءت قدره الله او شاءت كلمه الله لانه الحكمه حكمه الحكمه اهو شيء في نصاب المشي شيء والحكمه شيء اخر لكن ما كون شاء الملك شاء الرحمن شاء الله تعالى واكن لكن لا مليء منذك أشيئة لا إلى القرادة و لا إلى الحكمة ولا إلى القدرة وهذا ما يملك المعلمات بيقول ما حكم المثال كيلة لفرعون وفرعانك قال عن كل تارد يا رجلية صحيح إذا لم تأخذ أمتي على هذا الظالم فقد تودع منها وزاد ظلمي وابتسع فجره بس أخوة تعالى الموثورة لنا في المطاعة أودك أعلمهم أن ربنا حر بعضون بيقول كده برضو برضو زي ما كنا بيقول برضو السؤال وهي جدا بعض الناس يقولونه يعني هو حر يعني فيه أنه هو عايز كلمة هو حر دي سوء أدم والوصف لله بما لم يصف به نفسه بابا كل متوه ربنا عاوز مننا كذا يعني هو بنقول له ايه عايز. ربنا عاوز لكن عاوز دي من العوز النقص لا ينبغي ان نثبت لها الصفه فيها نقص صلى الله وسلم